أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> تنبيهم في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لذبياً المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظي كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليس من نوع الالفاظ فقد نسب الى الشيخ المحقق العنصاري قدس سره الشريف جواد التمسك بالعام الشبهة المصداقية مطلقة إذا كان المخصص لبيا وتبعه جماعة من المتأخرين عنه وذهب المحقق كيف أساتذتنا صاحب الكفاية قدس سره الشريف إلى التفصيل انتهينا إلى هنا من بيان الحكم في سريان وعدم سريان إجمال الخاص إلى الفرد المشكوك من العام هل يسري أو لا يسري وتكلمنا عن الشبهه المفهومية بقسميها وتكلمنا أيضا بالأمن عن الشبهة المصداقية المصنف يقول هذا كله هذا كله إذا كان المخصص لفظيا إذا كان العام لفظي والمخصص ايضا لفظي مثلا أكرم الشعراء ثم يأتي بالمخصص لفظا ويقول لا تكرم الفصاحة مثلا من الشعراء باللفظ يقول تكلمنا عن حكم المخصص إذا كان لفظيا هل يسري إجمال الخاص إذا الفرد المشكوك من العام إذا كان المخصص لفظيا يسري أو لا يسري هذا أول أما كلامنا لهذا اليوم ماذا تقولون إذا كان المخصص لبيا المخصص في الأصول على قسمين مرة يكون المخصص لا لفظ بالألفاظ مره اخرى يكون المخصص ليس لفظيا اذا كان المخصص لفظي فواضح ما عدا اللفظي يسمى مخصص لبدي. خب الاجماع كان يسمى لبدي. العقل حكم يسمى لبدي ايضا فالمخصص اللبدي يشمل المخصص اللببي يشمل يشمل حكم العقل وقيام الإجماع الإجماع يسمى دليل لببي وحكم العقل يسمى أيضا دليل لببي مثلا مثلا إذا قال المولى كلاما عاما كل الشعراء هذا كلام عظيم ولم يخصص بلفظ ولم يخصص بلفظ أحد لم يخصص ولكن العبد ولكن المولى مولاه هذا السيد يعرف مولاه المأمور يعرف يعرف ان هذا السيد يعرف أن هذا السيد يكره بل يحقد على الشعراء المعادين لأهل البيت عليهم السلام المولى لم يقل لا تكرمهم لم يقل هذا ولكن المولى المخاطب المامور بالاكرام باكرام الشعراء يعرف أن هذا السيد يكره كل شاعر عدو أهل البيت على المسلمين، مع ان المولى لن يقل لا تكرم، لا تكرم الشعراء من أذاء أهل البيت لن يقل هذا، ولكن المرمور يعلم ذلك، كيف يعلم؟ بعقله، بعقله يعلم أن المولى لا يريد إكراما لا يريد اكرام الشاعر المعادي لأهل البيت وقطع بأن فلان من المعادين فلان من المعادين هنا عندنا فرد عام نتيقن بقاءه تحت العالم وهم الشعراء الموالون أو لنقل غير المعادي، وعندنا فرد تيقننا بعدم إكرامه، وهو الخاص أعني الشاعر المعادي لأهل البيت، الناقض العداء لأهل البيت عليهم السلام، هذا أيضا لا يكره هذا أيضا لا يُكره، لا نزاع في الفرد المتيقن أنه من العام أو من الخاص، هذا لا نزاع فيه، أبه. أما في أثناء الإكرام جاء شاعر بالنسبه لي أنا المأمور مجهول الحال مجهول الحال فشكفت, فشكفت هل هو من الموالين أو لا من المعادين من ناصبي العذاء لأهل البيت خب هذا أنا شكفت فيه الشبه مصداقية هنا شتكت فيه يكرم أو لا يكرم هنا المخصص المخصص لعدم إكرام المعادي مخصص لفظي لأن عقل المأمور هو الذي حكم. المولى لم يقل لا تكرم المعادي ولكن أنا المخاطب أعلم يقينا أو هناك إجماع يقيني بأن المولى لا يريد إكرام الشاعر المعاضي لأهل البن خب الشاعر المعاضي لا يكرم الشاعر الموالي يكرم الشاعر المشكوك ما حكمه الشاعر المشكوك ما حكمه يكرم أو لا يكرم السؤال واضح كلامنا في الشبهه المتزاقيه المخصص فيها مره يكون لفظي تكلمنا بالامس عن حكمه واخرى يكون لفظي لفظي مثال اخر اذا قال المولى اكرم جيراني اكرم جيران وقام الاجماع على ان هذا المولى لا يريد إكرام الجار المعادلة بل يحقد على هذا الجار بل لو بيده لقتله هكذا مثلا خل هنا إذا قال أكرم جيراني والإجماع قام على أن هذا المولى لا يريد إكرام جاره المعادلة عدو لماذا عدو؟ لأن هذا في يوم من الايام قاتل لولده مثلا خب فهنا فرد متيقن من العام وفرد متيقن من الخاص هذا واضح فالعام يكرم والخاص لا يكرم اما لو في أثناء الإكرام في اثناء توزيع الهدايا على الجيران مررت ببيت جار شككت ان هذا الجار من ان هذا الجار من اصدقائي المولى لولا من اعداء المولى يكرم هذا الجار يعطى له شيء من الاكرام أم لا يعطى تلاوه ماذا تقولوا افتون تازوره يرحمكم الله وهذا السؤال هذا اصل بحث بحثنا اليوم اذا كان المخصص لبي وضع معنى المخلص اللبّي بعد لو حكم العاقل لو قيام الاجماع كلاهما يسمى في الأصول كلاهما يسمى بالدليل اللبّي وليس اللبّي <تصفيق> <تصفيق> الله تعالى الآن إحيى الصلاة كالمتصل أو لا واضح الى هنا الجواب الجواب اذا اتبع معنى المخصص النبي وهو حكم العاقل او قيام الاجماع الجواب يقول المصنف عندنا أجوبة ثلاثه او اقوال ثلاثه القول الاول ما نسب الى الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري قدس سرده الشريف وذهب معه في هذا القول جماعه يقول إذا كان المخصص لبيه إذا كان المخصص لبيه والشبهة مصداقية فيجوز فيجوز التمسك بالعام بالعام في الشبهة المتباقي اذا الفرد المشكوك اين ماذا اقول شكرا يقرأ الفرد المشكوك باقل تحت العام باقل تحت العام خور يقول اذا كان المخصص البيان فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا مطلقا حضوها تجد في رعلك مطلقا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية اذا الفرد المشكوك يكرم ويصبح عندنا أفراد ثلاثة فرد نتيقن ببقائه تحت العام وهو الشاعر الموالي الجار غير المعادي فرد نتيقن بخروجه, بخروجه من العام وهو الشاعر المعادي او الجار المعادي ايضا وفرض ثالث نشك وهو الفرد المشكوك هل هو شاعر موالي او شاعر معادي هل هو عدوه هل هو جار صديق أم جار عدو تشك فيه على هذا القول على قول الشيخ الأعظم الفرد المشكوك يدخل تحت العام تحت العام أصالة العموم حاتب عليه يدخل تحت العام هذا القول الأول القول الثاني القول الثاني وهو كما عبر المصنف لشيخي أساتذتنا يعني صاحب الكفاية صاحب الكفاية أستاذ للشيخ النائني والشيخ النائني أستاذ للشيخ المصنر فهو شيخ أساتذة المصنر صاحب الكفاية له تفصيل في المسألة كفاية الشيخ لأخذ الخراساني صاحب الكفاية يقول يقول أنا أفصل خلافا لاستازي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول مطلقة نتمسك بالعام في الشبهه المفزاقية مطلقة يعني شنو يقول صاحب الكفاية أنا أفصل معنا مطلقة أنا أفصل مع من عند الشيخ الأنصاري يقول صاحب الكفاية انا اقول بالتفصيل تفصل تفضل يقول المخصص اللبي المخصص اللبي على اثنين هذا التفصيل مره يكون المخصص اللبي واضحا جليا بينا ضروريا بعبارة أخرى يصح الاعتماد عليه يصح الاعتماد عليه في بيان مراد المتكلم هذا معنى الضروري والجلي والواضح مرة يكون الحال القسم الأول مرة يكون المخصص اللبي واضحا جليا بينا بعباره اخرى يصح الاعتماد ضروريا عفوا بعباره اخرى يصح الاعتماد على هذا المخصص اللذي في بيان مراد المتكلم واضح ومره اخرى لا مره اخرى يكون المخصص اللذي ليس جلياً وواضحاً وبينا وضرورياً بل هو نظري في المنطقة قراتم الضروري والنظري بل هو نظري يعني لا لفح الاعتماد عليه في بيان أو في فهم مراد المتكلم الاعتماد عليه في ديان او في فهد مراد المتكلم فاسم الاول يصح الاعتماد فاسم الثاني لا يصح الاعتماد يقول اذا كان المخصص لمبي من قبيل الاول من قبيل الأول فلا يصح فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المستقرية ما يصح أما إذا كان المخصص من قبيل الثاني من قبيل الثاني فيجوز التمسك بالعام في الشبهة مصداقيه صادقه قول لا قبل القول الثاني قبل القول الثاني القول الثاني نقول له ما هو دليلك يا صاحب الكفاية على هذا التفصيل يقول دليلي دليلي طبق العبارة اولا ثم نصل إلى الدليل طبق العبارة حتى ليس مصر كثير قال تنبيهم في جواد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص مخصص لبيا المقصود من المخصص اللبي ما يقابل اللفظ مثل شنو قال كان هذا مخصص لغبي وكدليل العاقل ايضا مخصص لغبي اللذين هما دليلان لكنهما وليسا من نوع الالفاظ هذا مو الفاظ ليس من نوع الالفاظ خذ ما تقول هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيه اذا كان المخصص لغبي يقول في المسألة في اقوال ثلاثه مو قول واحد القول الأول فقد نصد إلى الشيخ المحقق الانصاري قدس سره الشريف نصد إليه جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقة مطلقة فسرها صاحب التفاية مطلقة يعني صح الاعتماد على صح الاعتماد على المخصص اللبدي في بيان مراد المتكلم أم لا يصح بعبارة أخرى كان المخصص اللبدي ضروري أم نظري بعبارة ثالثة كان المخصص اللبدي واضحا جليا بينا أم لم يكن كذلك مطلقا إذا كان المخصف الربيا يجوز التمسك بالعام في الشهد المسلطية على هذا الفرد المشكوك أين يكون الفرد المشكوك يكون تحت العام فيجوز إكرامه ويحق للمولى معاتبة العابد إذا لم يكرم الفرد المشكوك نصد إلى الشيخ الأنفاري جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيه مطلقه معنى مطلقه بعد الطبخ اذا كان المخصص لبيه والشيخ الانصاري مولا وحده وتبعه جماعه من المتاخرين صحيح القول بداه الشيخ الانصاري لكن جماعه اين قالوا بقول الشيخ الانصاري واضح هذا القول الاول والقول الثاني وذهب المحقق شيخ اسافذتنا صاحب الكفاية الاخند الخرافاني قدس سره الشريف ذهب الى التفصيل اين ما اذا كان المخصص اللطبي واضحا جليا بينا مما يصح ان يتكل عليه في بيان مراد المتكلم بأن كان عقليا ضروريا فإنه يكون كالمتصل يعني كالمخصص اللفظي المتصل في ماذا قال فلا ينعقد بالعام، فلا ينعقد للعام ظهور في العموم اذا فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المستقبل هذا واضح هذا التفصيل الأول لاخذ الكفائي صاحب الكفايه تفصيل الثاني في الثاني قال وبينما اذا لم يكن لم يكن منه لا مخطر اللبي لم يكن كذلك كذلك يعني شنو يعني لم يكن واضحا بين الجلي ضروريا بل كان نظريا لا يصح الاستكال الاعتماد عليه في بياني مراد المتكلم صدق الخير. بعد هذا خلاني أرجعه إلى بعدين. خب قابلنا دارو. واضح يصير أو لا؟ إذا لم يكن كذلك، إذا ما كان كذلك، متفق بالعام لا قال وبينما إذا لم يكن كذلك، كذلك يعني شنو؟ كما إذا لم يكن التخصيص ضروري على وجه يصح أن يتكل أو أن يتكل المخاطب عليه أن يتكل عليه المتكلم عفوا أم بينه المتكلم أن يتكل عليه المتكلم هنا فلا مانع يعني يجوز يجوز التمسك بالعام فلا مانع من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لبيان لبقاء العام على ظهوره وهو يعني العام حجه بلا مزاحم يعني الخاص مزاحة بلا مزاحة واضح إلى هنا يا صاحب الكفايه أحسنت وأجدت وأجملت في التفصيل لكن الدليل شمه الدليل ما هو يقول الدليل دليلان الأول. فرضاً. قلنا في أفعاله. المصنف ما بيجي أنا بس قلنا في أفعال الكلام لجريان أصالت العموم. التمسك بأصالت العموم في الفرد المشكوك. مثلا يعني من الملاذ. يعني دون على هذا الكلام نعم. لأن الفرد المشكوك. قبل المخصص اللبي هو تحت العام يقينه سيدنا بعد مجيء الخاص اللبي نشك اذا شككناش نسوي نستفحم الحاله السابقه اذا شككناش نجري اصاله العموم نقول العام قبل مجيء الخاص كان يشمل المشكوك بعد مجيء الخاص نشك اصاله العموم جاريه يبقى تحت العام بلا تفصيل بلا تفصيل بين ان يكون المخصص يصح الاكتفال عليه ام لم يصح الاكتفال عليه في بيان مراد المتكلم اما صاحب الكفايه يقول فدليلي الاول على ذلك على ما فصلت يقول دليلي سيره العقلاء السيره الجاريه المرتكزه المالوفه في اذهان العقلاء على على ماذا على ان المولى اذا امر عبده بشيء وقطع العبد وقطع العبد بان المولى مثلا اذا قال له اكرم الفقراء وقطع العبد ان الفقير الفاتح المولى لا يرتاح الى رؤيه وجه وجهه, وجهة مطلقا اصلا مش في وجهه فهذا لا يقرا فهذا لا يقرا ثم قطع العبد ثم شك العبد في فقير من الفقراء هل هو من الفتقة فلا يكرم أم لا فيكرم التفتوا السيرة العقلائية السيرة البركوزة في الأدهان تقول أيها العبد لا يجوز لك لا يجوز لك عند الشك في فرد من الأفراد هل هو من الفتقة أو من ال غير الفتقه ما دام العام قد شمله قبل التخصيص ثم جاء الخارق اللبي وستكفئ لا يجوز لك أن تدرج أن تدخل هذا الفرد المشكوك في الخارق وتقول اذا لا إكرام لا يجوز لك عدم إكرام الفرد المشكوك بحجة بحجة أني أشوف أنه الاحتمال كون من الخالق، بل قالوا للمولى الحق أن يعاتب العابد لو لم يكرم الفرد المسكون، لو لم يكرم الفرد المسكون، وهذه سيرة عقلاء، وسيرة العقلاء جارية، سيرة العقلاء جارية على تحكيم أفالت الظهور. وجريان أصالة الظهور أساساً أصالة الظهور دليلها بناء العقلاء بناء العقلاء فنقول فنقول العام ظاهرا في الفرد المشكوك العام ظاهر في الفرد المشكوك فالعابد لا يحق له عدم إجراء أصالة الظهور لا يحق له بل للمولى أن يعافبه ويقول له ألم تقرأ كتاب الأصول؟ ألم تقرأ أن أصالة الظهور جارية في الفرد المشكوك؟ لأن أصالة الظهور دليلها بناؤها بناء العقلاء وبناء العقلاء لا يفرق بين المتيقن دخوله تحت العام والمشكوك في دخوله تحت العام هذا دليل الأول اذا دليله الاول جريان اطاله الظهور التي بناؤها دليلها ملاكها بناء العقلاء وبناء العقلاء لا يفرق في ذلك فاذا للمولى الحق ان يعاقب العبد لو لم يكرم الفرد المسكوب بحجه احتمال ان يكون من الخالق هذا دليله الاول الثاني الثاني يقول صاحب الكفاية بل استكشف الثاني بل استكشف من عدم من عدم شمول الخاص شمول الخاص للفرد المشكوك استكشف استكشف ان العام ما يشمل الفرد المشكوك لأن ما معقول نقوله تعالى ونقوله لك خيمة. لا تكون مع العام ولا تكون مع, ال... مع الخاء نطبق عليه فمن زحضيح عن النار فقد فاش خلاص بعد ما دام نقول الخاء لا يشمل المشكوك فنقول قطع العام يشمل المشكوك وهذا حقيق يقول التكشف من عدم شمول الخاص للمشكوك لأن شمول الخاص للمشكوك غير معلوم فمن فاستكشف من عدم تيقل بشمول الخاص اللبي للفرد المشفور استكشف واتيقن بشمول العام للفرد المشفور مثلا مثل مثلا نحن نقرا في زياره عاشوره ولعن الله بني اميه قاصب فتقال الزياره ولعن الله بني أمية قاطبا ثم جاء مخصص ثم جاء مخصص لبي يقول أن المؤمن من بني أمية لا يجوز لعنه فمثلا خرج عندنا من مؤمني بني أمية خرج مثلا شخص يسمى خالد بن سعيد الأمر هذا خارجه هذا خرج لأن ثلاثة خالد ابن سعيد مثلا خرج معه معاوية ابن يزيد الصغير معاوية الذي تنحى عن الحكم بعد مقتل أبيه قال لا أريد هذا ما نحى في هذا من مؤمن أنا أفرض خرج هذا المثال خرج خو أما لو شكثنا السكين أما لو شكثنا أن فلان ابن فلان الأموي لعنه يجوز أو لا شكتنا لعنه يجوز أو لا بعبارة أخرى شكتنا مؤمن لو يلحق بالباقي شكتنا ما نبغى نجيب اسمه شكتنا في شخص ما نبغى نجيب يلا نجيب اسمه عمر بن عبد العزيز شكتنا يلعن أو لا يلعن هل هو مع قسم المؤمنين فيخرج عن اللاعب أنه يبقى تحت العام المصنف يقول صاحب صاحب الكفاة يقول يقول أستكشف أستكشف من عدم شمول الخاف أستكشف من عدم شمول الخاف له له أستكشف دخوله تحتل ال... تحتل عام اذا دخل تحت العام جاز وانطبق عليه ما ينطبق على العام من الأحكام دع ابدا التفصيل المعنى في نقوله قعيد العباره مره ثانيه اعيد المثال اعيد المثال نحن نقرا في زياره عاشورا ولعن الله بني أمية قاطعه ولعن الله زيادا وآل زيادا ومروان وآل إلى آخر الزيارة ولعن الله بني اميه هذا اللعن عام يشمل كل إلا ما خرج بالدليل يعني إذا جئنا لشخصا وقال من بني اميه ثم قال لا تلعنوني نقول له وحفنا الدليل عطى دليل قال عدم جواز اللعنة ها يقول أنا خالد ابن سعيد نقول إذا لا تلعب لا تلعب يقول أنا معاوية الصغير هذا لا فلان لأن هذا وهذا خالد تلعب أما إذا جئنا لشخص وشككنا وشككنا هل هو مؤمن أم إلى اخره يلعن, يلعن. يلعن أو لا يلعن يلعن أو لا يلعن يقول صاحب التفاهة استكشفوا من عدم وجود دليل خاص على دخوله تحت المخطط أستكشف, استكشف شمول العام له فاذا شمله العام انطبق عليه جمله احكام العام مثلا الصلاه خلفه لا تجوز واضح بعد لماذا شهادته لا تقبل لأنه يجوز واضح يفرض تنطبق عليه جميع أحكام الآخر هذا ما أدري واضح الدليل ليس بواضح الله العالم اتبع المطلوب اذا صاحب الكفاية يقول عندي الدليل الأول والثاني أولا وثانيا نطبق العبارة حتى نصل قول الشيخ النائمي عليها الرحيم قال واستشهد صاحب الكفاية دليله الأول واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيره المستمرة المألوفة بين العقلاء يا ثيرة كما إذا أمر المولى يمثل بمثال كما إذا أمر المولى عبده إذا أمر المولى منهم من العقلاء عبده بشيء لإكرام جيرانه وحصل القطع بالعدل لأن المولى لا يريد إكرام زيج ابن أرقام لماذا عدو من العداء عدو من العداء لوبيد المولى فعنه بخزة بثبيل العد ما يحصل قال وحصل القطع للعدل لأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران هذا واضح فإن العبداء ليس له طبعا هنا أكي شيء محدث كأنه مقدر إذا حصل له القاطع إذا حصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا من الجيران يكرم أو لا يكرم يكرم أو لا لا يكرم صحيح هذه فإن هذا عن المطلس رحم المشكوك المشكوك ومقطع فإن العبد ليس له ألا يكرم من يشف في عداوةه هذا غير من قطع في عداوةه هذا غير من للعبد لأن العابدين وضعه باره شو صرح أخرها بطريقة ثامية قال وحصل القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران أنت كنت راح المقدر فلا يجوز له إكرام من قطع بعداوة. هذا معنى العبارة. كان شيء محذوف هنا واضح. فلا يجوز له إكرام من قطع بعداوة. يعني يقطع بعد يقطع هو في إكرامه درجاء. هذا واحد راح أقرأ شيء ما مكتوب أيضاً. وأما الفرد المسكوب. وأما الفرد المشكوك في عداوته للمولا يكرم أو لا يكرم الجواب فإن العبداء هذا الجواب فإن العبداء ليس له أن لا يكرم يعني لا يحق له أن يمتنع عن إكرام الفرد المشكوك في عداوته ما هذا واضح القار هذا واضح أو لا قال فان العبد ليس له ان لا يكرم يعني لا يجوز له ان يمتنع عن الاكرام ليس له ان لا يكرم من من يقع في عداوته لا من يشك في عداوته خف اذا ما وللمولى للمولى ان يؤاخذ العبد على عدم اكرامه اكراما اكرام من يشك في عداوته ولا يصح منه من العابد الاعتذار إذ الآن إذا لا أكرمت هذا عدو ولا يصح منه من العابد الاعتذار بمجرد احتمال العداوة ليش لا يصح؟ لأن بناء العقلاء وسيرة العقلاء هي لا حجية أصالة الظهور وهذا العام ظاهر في الفرد المشكوك فيجوز إكرامه فيكون ظهور العام في هذا المقال حجة حجة في الفرد المشكوك بمقتضى بناء العقلاء انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني وزاد. دليل ثاني وزاد على ذلك بأنه يعني صاحب التفاهة يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك يستكشف عدم دخوله في الخاص. أنه ليس فردا للخاص. الذي علم خروجه من حكم العام ومثل له بعموم قوله لعن الله بني فلان خذ يقولها بعض يفرح بيها بعض لعن الله بني أمية قاطبا المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم مثل منه مثل منه خالد بن سعيد ومعاوية على فر ومعاوية بن يزيد الله العالم في هذه المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم فإن شك العبد في إيمان فلان هذا مؤمن لا لا فإن شك العبد في إيمان شخص الناس تزوي قال يحكم أو يقسم بجواز لعنه يعني يحكم بجواز لعنه هي بالعموم يعني العام يشمله وكل من جادل عنه ليس مؤمنا فينتج من الشكل الأول كما قرأتنا في المنطق يعني ينتج خيار فلان يجوز لعنه فمن يجوز لعنه ليس بمؤمن فينتج من الشيء النتيجة من خيارة الشكل الأول هذا الشخص هو هنديجه بعد ليس مؤمنا إذا قلنا فلان ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان يجوز لعنه ومن يلعن ليس بمؤمن فهذا الشخص ليس بمؤمن وهذا العلم هذا خلافة رأي صاحب الكفاية قد سره الشريف ولكن شيخنا النائيني المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لن يرتضي هذا التفصيل ولا إطلاق راي الشيخ الأنصاري قد تسره بل ذهب إلى تفصيل آخر يأتي في الدست القادم إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين